ويستمر على رفعه هكذا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه ثم ذكرنا أن النواصب على قسمين النواصب عشرة على مذهب الكوفيين ومعهم المؤلف وأما البصريون فعندهم نواصب أربعة هناك من قال بأن النواصب واحد بأن الناصب واحد وغوئي أنت أن ان هناك من قال على أن الثلاثة الباقيه لما كانت تعمل عملها لم يحترز منها هذا فيما يتعلق بالنواصب وتكلمنا على ان أن سواء كانت ناصبة أو كانت تفسيرية أو كانت خفيفة أو كان يعني مخففه أو كانت زائدة وتاتي ولا معا الأخرى تاتي نافية وإن وما وهل نفي عدها إذا أتاك حفو إلا بعدها ولها شروط أيضا حتى تكون نافية كنسية إن شاء الله وتكون عاملة عمل ليس وتكون أيضا نافية غير عاملة هذا كله ان شاء الله ستقرؤونه والخير أمام ثم اليوم إن شاء الله عندنا الناصر الثاني من نواسب التي تنصب المضارعة أو بنفسها وهي نص قسمناها الى ثلاثه اقسام قسم ينصب المضارعة بنفسه وهي اربعه وقسم ينصب المضارعة بان مضمره وجوبا وهي بعد لام الجحود وحتى والجواب الفاء والواو وقسم ينصب بان مضمره جوازا ممتعين. ها وهو لام كي او لام كي وبعد لام جوازا حذفت وبعد غيرها وجوب الاضمره كما صيغت ان شاء الله يعني في لام الجحود والجواب الفأي والواو وحتى بعد الطلب أنواع الطلب والأمر والنهي مع التمني والعرض والتحذيظ فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عم الكلام أو وادعو أنها وسل وعرض لحظه متمنى وارجو كذاك النفي قد كمل كل هذا إن شاء الله سيأتي اليوم عندنا الناصب الثاني بدأنا بالناصب الأول وهو أم الباب وهو اصل هذا الباب هو من ان واليوم عندنا الثاني ما هو الحرف الثاني من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بنفسه بنفسه وان شئت قلت بنفسها لن لن إن قيل لك ما اعراب لن ماذا تقول هي حرف نفي ونصب واستقبال وينقل لك هل تقتضي تبيد النفي دائما قل لا وينقل لك من قال بانها تقتضي النفي المؤبد دائما أو تبيد النفي دائما من قال ذلك قل قال ذلك الزمخشري في النموذج في اللغه في النموذج في اللغه وينقل لك هل تفيد توكيد النفي ام لا تفيد ذلك الجواب قل لا تفيد توكيد النفي وإن قيل لك من قيل بأنها تفيد توكيد النفي قل أيضا الزمخشري في تفسيره المشهور والمعروف بالكشاف عند قوله تعالى قال لم تراني عندما قال موسى ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني فقال بأن النفي هنا لماذا؟ هنا لت... لا توقيب النفي معنى أنها لا يمكن أن تكون الرؤية يعني لا حالا ولا مستقبلا حتى يوم القيامة هكذا زال ولذلك رد من قال ومن يرى النفي بلا المؤبدة واردد كلامه أو فاردد كلامه غير اقصده الشاهد عندنا لم ما هو لم لأن... الآن ماذا ذكرنا لكم مسألة عدم اقتضائها لتأبيد النفي وعدم توكيدها للنفي وكلا القولين لمن؟ للزمخشري فإذا الآن إذا شئت أن تعرب لن تقول حرف نفيين ونصب واستقبال ولا تقتضي تأبيد النفي دائما خلاف للزمخشري وغيره في أنموذجه ولا توكيد النفي لما لماذا؟ للزمخشري في كشافي واضح؟ واضح أن ها هذا واضح فإذا لن حرف نفي ونصب ولا تقتضي تأبيد النفي دائما خلاف للزمخشري في ماذا؟ في أنموذجه ولا توكيد النفي خلاف للزمخشري في كشافي وإذا كيف ننظر إليها قلنا ليس دائما كيف ننظر اليها ننظر الى النفي بانه فيه تفصيل وان النفي ينقسم الى قسمين اما طارة يفيد التابيد وطارة لا يفيد التابيد فهو قسمان قسم يفيد التابيد وكيف تفرق كيف تعرف ان لن هنا تفيد التابيد ولن هنا لا تفيد التابيد السياق السياق هو الذي يبين او نقول ان شئت تقول في التقسيم مهم ان تقول ما تشاء المهم اهم شيء ان تفهم المعنى اهم شيء ان تفهم انها تفيد التابيد تاره ولا تفيده اخرى طورا طورا تفيد التابيد وطورا لا تفيد التابيد او قل نفي المستقبل اما ان يكون الى غايه وإما أن يكون نفيه إلى غير غاية هو تقسيم الواحد وهذا سواء قلت هكذا أو قلت هكذا فتجد في بعض الحيان يعبرون على أن نفي المستقبل يكون إلى غاية وطارة نفي المستقبل لا يكون إلى غاية وهو نفسه ما عبرنا عنه انفا النفي المؤبد والنفي غير المؤبد واضح؟ في إشكال؟ طيب لو قيل لكم مثلوا لنا بالنفي المحدد بالغايه او الى غايه المستقبل الذي يكون الى غايه مثلي قال الله تعالى بنو اسرائيل ماذا قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى لن نبرح عليه عاكفين لا يمكن ان نتزحزح من من عباده العظيم إلى أن يرجع الينا موسى فالنفي هنا نفي المستقبل هل له غاية أم لا غاية له له غاية يعني يستمرون على عبادة العجل إلى أن يرجع موسى ها؟ إلى أن يرجع موسى القسم الثاني أن يكون إلى غير غاية أن يكون إلى غير غاية مثلا من يعطيني مثالا إلى غير غاية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 فقوله تعالى لن يخلق ذبابه هل هذا المستقبل يكون يكون له غاية أم لا غاية له لا غاية له لا. لا يمكن أن يأتي يوم وتصبح الأصنام خالقة لا يمكن هذا كمثل قوله تعالى عندما تحدى كفار قريش اصحاب البلاغة وأصحاب النصاعة وأصحاب البراعة وأصحاب البلارة ومع ذلك تحداهم بالقرآن كله ولم يقول ومأتوا به كله قال بمثله ومثل الشيء غيره قل إن اجتمعت الإنس والجن على ايات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة حتى ولو كان لهم أنصار لو كان لهم من يعينهم وقال أيضا فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله أن يعينكم من دون الله أن يعينكم فلم يستطيعوا قال أيضا ب بآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بآية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ثم قال وادعوشوا أداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فماذا تقول هنا في الإعراب لن تفعلوا اعلم لن تفعلوا ارفع صوتك لن حرف نفي ونصب واستقبال لا. لن حرف نفي ونصف واستقبال لن حرف نفي ونصف واستقبال متعلق لغير غاية لن حرف نفي واستقبال إلى غير غاية أما إذا قلت واستقبال ممكن أن يقع ذلك في استقبال إلى غير غاية لن حرف نفي لن حرف نفي ونصف إلى غير غاية واضح إذن أنا هذا هو القصد حد قوله تعالى لم يلد ولم يولد هل ممكن ان تقول لم حرفنا في الوجز من وقلب لا يمكن لانه لا ياتي يوم من الايام ويلد ربنا سبحانه وتعالى وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واضح اذا فان النفي اليك ينقص إلى قسمين ما هو؟ نفي لا وغيا ونفي ليست لا. ااا إما أن نقول نفي للعبيد والنفي لغير العبيد. وكيف نعرف ذلك؟ بالسياق. بالسياق. بالسياق. بالسياق. بالسياق. بل فهم الكلام لا بد من الرجوع إلى السياق السباق السباق اللي حق. ننظر إلى قوله تعالى ولا تفعل قوله تعالى لن يخلق ذبابا وقوله إلى قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفي فاذا طارت هكذا وطارت هكذا واضح طيب قد يقول قائل هل يمكن ان تكون لن دعائيه فنقول الجواب نرجع الى السؤال الاول في مطلع الدرس ماذا قلنا حرف نفي ونصب واستقبال زي ماذا قلنا آخر اذا أنتم ما سجلتم الله ولا تقتضي تعبيد تعبيد النفي دائما ولا تقتضي تابيدنا النفي دائما خلاف لمن للزمخشري للمودجي ولا توكيد النفي خلاف لمن الزمخشري في ماذا في تفسيري <تصفيق> ولا تكون دعائيه ولا تكون دعائيه هذا هو اذا شئت تعربها بقواعدها هذا هو الاعراب وانت عندما تعربها تاتي بالاضداد هذا شيء جميل هذا شيء جميل هذا النحو بالتأصيل كما يقولون اذكر الان من يذكر منكم لن حرف نفي ونصب ونصبين واستقبال ولا تقتضي تأبيد النفي, النفي دائماً, دائماً, دائما خلافا للزمخشري وغيره في ان ولا توكيد النفي خلافا للزمخشري في, في كشافه وفي تفسيره ولا ولا تكون دعاء واضح؟ طيب هنا السؤال إذا قيل لك هل تكون لن دعائيا فيكون الجواب لا تكون دعائيا لا تكون دعائيا بأن يكون الفعل بعدها دعاء هذا معنى بأن يكون الفعل بعدها دعاء ومن ادعى ذلك؟ ولا إن شيتم أن تقولوا ولا تكون دعائيا خلافا لابن السراج وابن عصفور خلافا لابن السراج وابن عصفور وما هي حجتهم في ذلك الجواب لا حجه لهم فيما استدلوا به بماذا استدلوا استدلوا بقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن اكون ظهيرا معينا يعني فلن اكون ظهيرا المجرم ادعوا إن معناه فجعلني لا أكون مظاهرا ومعاونا للمجرمين فقالوا لم دعائية واضح ولكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح واضح إذا فهمتم هذا ننتقل إلى سؤال آخر لا أنا أعيد لأن هذا الإعراب الأول جيد مهم يلا صعب صمت يلا وين سعيد لم حرف نفي ونصب واستقبال ولا تقتضي تأبيد النفي دائما خلافا للزمخشري وغيره في أنموذجه ولا تقتضي توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه ولا تكون دعائيه خلاف للس للصرا... <تصفيق> لابن السراج و... وابن عصفور لابن السراج لابن السراج وابن عصفور ولا حجه لهم فيما استدلوا به من قوله تعالى قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين فجعلوا معناها يعني اجعلني لا أكون مظاهراً ومعاوناً للمجرمين هذا لا حجة لهم فيما استدلوا به واضح في اشكال هذا إعراب هذا إعراب تنبه له جيد هذا إعراب تصيبي جعلوا معناها ها أن لا تكون لا يكون دعائي جعلوا معناها فجعلني لا اكون لا أكون ظاهراً أو مظاهرا ومعاوناً للمجرمين فاجعلني لا أكون مظاهرا ومعاونا المظاهر هو للمجرمين واضح؟ يلا من يعيد منكم هذا الإعراب ارفعوا صوتكم واعيدوا هذا الإعراب يلا لن, لن حرف نفف ورصف واستقبال ولا تقتضي تأبيد النفل دائما ولا توكيدا. لا. ولا تقتضي تابيد النفي دائما خلافا للزمخشري في ولا تقتضي توكيد النفي خلافا في كشافه ولا تكون دعائية خلافا لابن السراج وابن عصفور ولا حجه لهم فيما استدلوا به من قوله تعالى قال رب بما ان امت علي فلم اكن ظهيرا للمجرمين فجعلوا معناها او معناه اجعلني او فجعلني لا اكون مظاهرا ومعاونا للمجرمين للمجرمين واضح بالله عليكم اذا لم تفهموا هكذا هل تف ستفهمون حقا بالله مصطفى هل, هل بعد هذا البيان من بيان واضح أفهمتم الآن؟ فهمت أخينا؟ ها؟ لا فهمت؟ مساء محمد فهمت؟ طيب عندنا الآن ماذا عندنا؟ عندنا سؤال لن نقف معنا لن هل هي بسيطة أم مركبة؟ لن هل هي بسيطة أم مركبة؟ أنا مريض متعب اسمحوني لن. هل هي بسيطة أم مركبة ها؟ الجواب هي بسيطة على وضعها الأصلي هي بسيطة على وضعها الأصلي وش معنى على وضعها الأصلي كما يقول النحويون هكذا خلقت عند سنوية والجمهور لن هكذا خلقت يعني هكذا خلقت وهناك من قال ليس اصلها هكذا انما اصلها لا نافية هناك من قال ان اصل لن لن نافية ها ان اصل لن لا النافيه فماذا وقع ابدلت الالف نونا ومن قال بهذا الجواب من قال بهذا الفراء الفراء قال لم ليست بسيطة على وضعها الأصلي من على وضعها الأصلي الآن الوضع الأصلي لم لم لا هكذا من قال بهذا قال بهذا السنواء والجمهور جمهور قالوا هكذا خلقت عندما تسمعون النحات يقولون هكذا خلقت يعني لم يكن فيها إعلان ولا تصرف ولا شيء من هذا القبيل واضح هكذا خلق خلقت لن لا ملو الفرا يقول لا ليس اصوات لن ليس هكذا وإنما ما ماذا؟ لا لا نفيا لا نفيا قال اصوات لا نفيا فابدلت الالف نونن ابدلنا الالف نونن فقلنا لن من قال هذا الفراء الفراء وقال ايضا اخرون اصلها لا الا ان اصلها الا ان وليس لا كما قال الفراء بل اصلها الا ان فتكون مركبه الا ان فتكون مركبه من لا نظرا لمعناه أو قيل إن أصلها لا أن لا أن فتكون مركبة من ماذا؟ من لا نافية نظرا إلى ماذا؟ نظرا لمعناها لن وإيش معناها؟ النافي. لا وإيش معناها؟ النافي. فتكون مركبة من لا نافية نظرا لماذا؟ لمعناها ومعناها ما النفي معناها النافي. ومن ان ومركبه من ان المصدريه نظر لماذا لمعناها لا لعملها نظرا لعملها يعني مركبه من لا النافيه نظرا لماذا لمعناه اللي معناها وهو النفي ومن ان المصدريه نظر لماذا لعملها عملها شو النص ان ما هو عمله النص لن ما هو عملها النصر, النصر. فتكون مركبة من لا أن لا أن حذفنا لا أن وما هو وجه الحذف ما هو إعلانها؟ لا لا بدون إعلان هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم من قال هذا من قال هذا قال هذا الخليل والكسائي قال هذا الخليل والكسائي على كل أنا أرجع ممكن يظهر لأنكم ما فهمتم هذا فهمتم هذا ولا أزيده تبسيطا هل فهمتم هذا وحمد فهمت لا قالون فهمت طيب ركزوا معي جيدا عندنا من ناحية من ناحية لن هل هي بسيطة أم مركبة جمهور أستطيع أن أقول مذاهي الأربعة أستطيع أن أقول أن أقول يعني ما فهمتوا أستطيع أن أقول هي مذاهي الأربعة المذهب الاول بسيطة معنى بسيطة هكذا خلق من قال به هذا القول قال به جمهور, جمهور النحاة وإمام النحاة سيباويل سيباويل وهذا ركزوا معي جين هذا هو أصح الأقوال يلا واضح محمد لا هذا أصح الأقوال المذهب الثاني أصلها لا نافية لم أصلها لا نافية ما فعلنا فاوم الألف الالف نونا فقلنا لن لن هذا مذهب من الفراء مذهب الفراء مذاب الفراء هذا القول الثاني اقل احواله ان يقال عنه اذا شئنا ان نتأدب مرجوح مرجوح وان شئت قلت هو ضعيف وانت مصيب اذا قلت مرجوحا تأدبا لأن الراجح ما قوي دليله والمرجوح ما ضعف دليله فتقول مرجوح أو قل ضعف أنت إذا قلت مرجوح من باب التأذم مع المشاريخ غيرك قال ضعف طيب لا تسريب عليه واضح طيب هذا مذهب كم مذهب الثاني مذهب الثالث مذهب الثالث قال مركب من لا ان مركبه من لا أن واضح لا بالنظر إلى ماذا لمعناها هو النف أن بالنظر إلى ماذا لعملها لانها المصدرية تنصب ولن تنصب فحذفنا ماذا حذفنا الهمزه تخفيفا والالتقاء الساكني أيضا وهو قول من قول خليل الكسائي. الكسائي. فقلنا لن كم مذاهب هذا؟ ثلاثة مذاهب ثلاثة مذاهب وهناك مذاهب رابع خليه الان بعدين نذكره إن شاء الله لكن هذه المذاهب أقوى أقوى المذاهب هذه المذاهب أقوى المذاهب والصحيح أن يقال القول الأول هو الراجح هو الراجح طيب سؤال لماذا عملت لن النصب لأن الحرف لا يعمل ولماذا عمل هنا ولا الحروف ثمانيه انتم تعلمون ان الحروف ثمانيه منها ما يعمل اذا كان معناه الفعل ومنها ما يعمل اذا كان له معنى لكن هنا لماذا يعمل لماذا عمل هنا الحرف هنا يدخل على الفعل لماذا عمل الجواب لم عملت لاختصاصها بالفعل لم عملت لاختصاصها بالفعل بالله عليكم قولوا لي هل وجدتم لن دخلت على الاسم لن زيدا لن عمرا لا يمكن فإذا عملت لاختصاصها بالدخول على الفعل المضارع وحده واضح طيب جميل فإنها قد يقول قائل نعم عرفنا أنها عملت لكونها مختصه بالدخول على الفعل المضارع اذا لماذا نصبت لن ولم ترفع ولماذا لم تجزم نصبت ها عاملت لماذا لا يكون عملها الرفع ولماذا لا يكون عملها الرفع ولا يكون عملها الجر وكان عملها النصب لماذا ها واضح واضح ماله؟ يعني ممكن تسال ما حجتك على كونها تختص بماذا بالنصب او تعمل النصب دون سواه من انواع الاعراب فماذا تقول لا ماذا تقول تقول نصبت لشبع هابئ من وجهين أو أن من وجهين ما هي الوجه الاول نصبت لشبهيها بام من وجهين من يذكر للوجه الاول يال من يذكر للوجهين يلا نصبت هي نصبت ها انتم لعلكم فتتم هذا المكان في التدريس طيب لماذا عملت او نصبت عملت النصب ولم تعمل الرفعه ولا الجزمة ولم لا الجر اين لماذا اختصت بالنصب هل هناك شبه الجواب لشبه هابئا من وجهين من يذكر الوجهين والعمل العمل ولا قول الوجهين كانوا ها تحمل طياتها معنيين يعني نفي وعمد ان لا غير صحيح ان ما أن التي نتكلم عليها ليست نافيه لو قلت لا ممكن ها يلا نصعب صوات ما في جواب استقبال الدلاله على الاستقبال كيف لدلالتها على الاستقبال كما أننا كيف لدلالتها على الاستقبال الحرف مضري واستقبال <تصفيق> يعني أنت مشيت مع أن لا إنما أشبعت أن من وجهين لأنها تخلص الفعل للاستقبال كما تخلصه أن لأنها تخلص الفعل للاستقبال كما تخلصه أن أن ماذا تفعل تخلص الفعل للاستقبال كذلك لن تخلص الفعل للاستقبال لن يضرب الان الان لن يضرب لكنه باستقبالهم ممكن واضح واضح هذا ولا لا ها الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني اختصاصه بالدخول على المضارع اختصاصه بالدخول على الفعل المضارع لا الوجه الثاني من يذكر الوجه الثاني من يذكر منكم الوجه الثاني أه؟ يا لا سعب صمت لعل لك جائزة الوجه الثاني أنا أرى بين عينيك كوم من الكتب لعلها تكون من نصيبك أه؟ يا مصطفى لعلها رميه من غير رمية قالون لماذا في النفس. في لا. أنا انها أنا... نقيضة أن نقيضة أن فأن فتلك تثبت وهذه تنفي ما تثبت تلك. احفظوا هذا جيدا. انها نقيضة أن فتلك تثبت. وهذه تنفي ما تثبته تلك واضح أعيد هذا لماذا عملت لن النصب أعيده وأنتم تجيبون لماذا عملت لن النصب باختصاصها بالفعل باختصاصها طيب لماذا نصبت لن عاملة النصب ولم تعمل غيره من انواع الاعراب من, من وجهين اذكروا الوجهين الوجه الاول ما هو صوتك تخلص الفعل أنه... كما لأنها تخلص الفعل للاستقبال كما تخلصه أن. أن تخلص الفعل للإستقبال كذلك لن الوجه الثاني ما هو نقيضه ان <تصفيق> ان ايش معنى ان فتلك تثبت وهذه تنفي ما ما تثبته تلك واضح طيب هل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيارا ام لا يجوز انا لاحظتم, لاحظتم السؤال هل يجوز بينهما الفصل بينهما الضمير يعود على ماذا ان الولد الولد هل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيارا؟ ها؟ يعني يجوز أم لا يجوز؟ هل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيار؟ ها؟ ان ولد ان تدخل على الفعل مضارع لم تدخل على الفعل مضارع يعني تتصل به مباشرة هل ممكن يأتي فاصل بين أن والفعل وفاصل آخر بين لن والفعل مثلاً لن والله تقوم أن والله تقوم هنا فاصل لما هو فاصل في فاصل القصر وش فيه الآن فأنت سؤال ولا؟ هل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل في الاختيار طبعاً اختياراً في الاختيار يجوز لم نقول عند الاضطرار ان الاضطرار لا نتكلم عليه انتم تعلمون الضرورات حتى في في الفقه في المسائل المحرمات تبيح المحظورات فنحن نتكلم عن حاله الاختيار الخمر حرام قد تضطر وتشربها لغصه لاستساق غصه واضح طيب اكل الخنزير حرام قد تضطر انقاذ للنفس لأن الكليات الخمس منها حفظ النفس متفق عليها سائر الانبياء كذلك هل يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيار في حالة الاختيار؟ الجواز لا الجواب لا يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيار عند البصريين وابن هشام. لا يجوز الفصل بينهما وبين الفعل اختيارا عند البصريين ومن ومن الذي أجاز الفصل بينهما أجاز الفصل بينهما الكساء أجاز الفصل بالقسم كما أجاز الفصل بمعمول الف بمعمول الفعل بمعمول الفعل واضح الكساء معمول الفعل ايش هو معمول الفعل ها معمول الفعل مفهوم طيب ووافق الفراء ولكن وافقوا على ماذا على القسم وافق الفراء الكساء على القسم دون معمول الفعل وزاد أيضا الفراء الفصل بأظن وجاز زاد أيضا الفصل بالشرط وزاد الفصل بالفعل أظن وبالشرط كذلك بالشرط كذلك واضح هذا قد يقول قائل قولهم لم ما رايت أبا لَنْ لَنْ لن لم بالنون لم ما رايت ابا يزيد مقاتلا ادى القتال واشهد الهيجاء الهيجاء واشهد الهيجاء. واضح اكتب البيت وقولوا اين الشاهد رايت لن وحدها ما وحدها رايت ابا يزيد مقاتلا ادعى هذا الصدر مقاتلا الان اكتب العجوز ادعى القتال ادعى القتال واشهد الهيجاء طيب انتم تقولون على انه لا يجوز الفصل الا بما ذكر وهنا الفصل بغير ما ذك ها بماذا هنا الفصل أه؟ بماذا ها النفي بما ذكر لو بغير ما بغير ما الفصل هنا بماذا الفصل هنا بماذا بما بالنفي الفصل بماذا؟ أنتم يلا يا شيخ الفصل بماذا يقالون؟ بما بما؟ الله يهديكم تقولون ما تسمعون وصلتكم الفتوى مولانا ما رأيت شيء. ما رأيت أبا ما رأيت أبا يزيد مقاتلا شوف جمل ما رأيت أبا يزيد هذا كله فصل ادع هذا هو الشاهد ادع لم ادع واضح لا تتسرعوا في الجواب يلا اعيد البيت لن ما رأيت أبا لم لن. لن حتى لا يظن على اننا قلنا لما لا لن ما نمسكون فقط لن ما رأيت أبا يزيد مقاتل أدع القتال وأشهد الهيجاء يلا محمد سعيد لماذا نصب الفعل مضارع هنا مع أن هناك فاصل بغير ما ذكر لماذا ها طيب سأنتصمد أنت كنالي لماذا قل لعل نجد عندك جواب في الشعرات ه؟ أديك الكلام إذا أنت جملة اعتراضية ما قلت شيء الله يذكر محمد سعيد بعد جهد جيد في السرطان الماء بالماء جملة اعتراضية هي فاصل ولا ماشي شفاص؟ فاصل نحن اشترطنا ان يكون الحرف لن متصل بماذا لن ول وأن متصلان بماذا بالفعل وونا بماذا فصلنا قول بالجملة الاعتراضية كما قلت نا, نا نتنازل ونتابعك. الجملة اعتراض فاصل آه. ولا مش فاصل؟ فاصل. طيب كيف؟ لماذا؟ أجاز الفصل بعض العلماء. العلماء أجازوا الفصل ليس بما ذكر. <تصفيق> أجازوا الفصل بالقسم. أجازوا الفصل بماذا آخر؟ بمعمول الفعل. بمعمول أجازوا القسم ايضا أجازوا الفصل بأظنه. أجازوا الفصل بالشرط. وهذا ليست كذلك. إذن ما الجواب؟ الجواب هو في الحقيقة ما. ما ذكره سباوي سباوي قال وأما قوله لما, لما رأيت أبا يزيد مقاتلا أدعى القتال وأشهد الهيجاء قال فضرورة فضرورة لأنه حيث فصل بين لم ادع بين لم أدعى بما ذكرنا ما رأيت أبا يزيد مقاتلا وهذا شيء يعني هذه الضروره ضروره شعريه فهمتم الان محمد سعيد هنا اذا شئت ان تذكر لغزا اذا اردت الالغاز تكتب ماذا ركزوا معي قانون اذا اردت الالغاز تكتب اكتب اكتب في الصفحه عندي لم مع ما لم ما لم ما متصله في البيت هذه متصله ولا لا أكتبها اكتبها متصله ماذا تقول ان وما يقع فيه من ادغام ماذا تقول لما لما لما رايت ابا يزيد مقاتلا ادى القتال واشهد الهجاء فتقول في اللغز اين جواب لما وبما وبما ستيفن وبما نصب الشاعر ادعى تستطيع ان تجيب لا تستطيع قبل ان تعرف ما ذكرت لك الف هل تستطيع الان عندما ذكرت يعني معنى البيت سابقا الان واضح عندكم الجواب ولا لا لنما لنما فاذا ادغمنا ماذا نقول لما لما رايت أبا يزيد مقاتل أذع القتال وأشهد الهيجاة واضح بصفة فإذا قيل لك أين جواب لما وبماذا نصب الشاعر أذع فماذا تقول وهذا من الالغاز التي يتحدى بها الواحد وهذه الالغاز في بعض الأحيان تعطى للطالب في الامتحانات ويبقى الطالب يدور حول نفسه يدخل إلى زجاجة في القنينة ويدور ولا يستطيع ان يخرج وحتى إذا كان ممن يفهم النحو يدور ولكن كيف يدور يدور في حلقة مفرغة دور التسجن بدون فائدة لكن إذا عرف معنى لن ما, لن ما رأيت وعرف أنه لا يمكن الفصل بين لن والفعل إلا بما ذكر وبغير ما ذكر لا يمكن يدرك الجواب بداهة بسرعة واضح الآن؟ آه طيب سؤالي إذا فعنتم الآن لن وهذه أحكام قل من يتطرق لها فما هي فوائد لن؟ ما هي فوائد لن؟ لأن أنا لا أريد أن أتوسع في لن أكثر ولكن أذكر ما هو ضروري يحتاجه الطالب لا أريد أن اتوسع ما هي فوائد لن؟ الجواب لن لها فوائد كثيرة فمن فوائدها أو من تلك الفوائد الكثيرة أنها وضعت لجواب ماذا؟ من يقول لي جواب من؟ وضعت لجواب ماذا؟ ان قيل لك من فوائدها أنها وضعت لجواب ماذا؟ لجواب ماذا محمد سعيد لا وضعت لجواب حرفي التنفيس وضعت لجواب حرفي التنفيس الذين هما السين وسوف وقد سبق أن قلنا والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد والتنفيس معناه زمن القريب. والتسويف الزمن البعيد يعني استحضروا ما سبق لكم لأن ما سبق هو النحو ما سبق هو النحو هذا المسائل القواعد التأصيلية فكأن قائلا قال القائل إذا قال ركزوا معي فكأن قول قولك يا محمد لن يخرج الحدوش اليوم لن يدرس الحدوشي اليوم لن يدرس الحدوشي اليوم جواب لمن؟ جواب من قال سوف يدرس الحدوشي اليوم فقال لن يدرس الحدوشي اليوم واضح واضح طيب او واحد قال سيدرس عمر حدوش اليوم، فتقول لا لن يدرس لن يدرس وضح، فيجوا بمن التنفيذ التنفس، ها هذه من فوائدي لن، من فوائدي لن، كذلك تختص لن لن تختص دون أخواتها مصطفى، هذه أحكام سجلها هذه الفوائد. لانها ستستفيد منها كما اقول لكم دائما الاذن خزانه الاذن خزانه وهذه كلمه يقولها شيخنا الشيخ عيال رحمه الله تعالى عندما كان يشكو الطلبة عدم الفهم فكان يقول لهم الاذن خزانه يعني اسمع سياتي وقت وتفهم وتستحضر كل ما كنت تسمع ها طيب دون ماذا قلنا دون نعم تختص لن دون اخواتها بجواز ان يتقدم عليها مفعول الفعل الذي نصبته ركزوا معي جيدا تختص لن انت لماذا لا تكتب تختص لن دون اخواتها بجواز أن يتقدم عليها مفعول الفعل الذين صبته فهمتم هذا؟ نعم فهمت هذا؟ طيب كقولك زيدا أو عمر لن يدرس او زيدا لعفوا لا, لا زيدا لن اضربه زيدا لن اضربه زيداً, أضرب زيدا ما موقعه في الاعراب مفعول به مفعول بس اضربه او اضربه لان منصوب فاذا هذا ما هو كل النواصب ما هو كل اخوات لن يتقدم عليها معمول في الأصلار معمول الفعل الذي نصبته واضح؟ واضح؟ في اشكال محمد؟ طيب لم من فوائدها أن تكون لنفي المستقبل من فوائدها أن تكون لنفي المستقبل وما معنى أن تكون لنفي المستقبل؟ ما معنى أن تكون لنفي المستقبل الجواب أن تكون لنفي وقوع الحدث في الزمان المستقبل أن تكون لنفي وقوع الحدث في الزمان المستقبل واضح؟ ومن فوائدها ما سبق أن ذكرنا لكم من أن النفي بها ينقسم إلى قسمين أو نقول من فوائدها أن النفي بها في تفصيل وما هو هذا التفصيل؟ طارة يفيد التعبيد وطارة طارة للتعبيد وطارة لغير التعبيد طارة للتعبيد وطارة لغير التعبيد وهكذا نكون قد ذكرنا بعض فوائد لمب ولعل هذه الفوائد كافية ويكفي ما أحاط بالعلق ها ويكفي من القلاده ما أحاط بالعلق طيب ولذلك يقول حضرمي وانصب لما ضارع من فعل بلا وانصب لما ضارع من فعل بلا وكي مع اللام وحذف وإذا وكي مع اللامي وحذف وإذن واضح ها هل واضح ها وانصب لما ضارع من فعل بلا وكي مع وحذف وإذن من قال هذا الحذرم الحضرم وكي وكي مع اللام وحذف وإذا <تصفيق> معنا وكي مع اللام كي تكون مقارنة باللام أو تكون بدونها، تكون محوفة، تكون لام محوفة لكي أو كي ونصب لما ضارع يعني فعل مضارع من فعل بلام وكي مع اللام وحذف وإذا واضح هذا الحريري هو صاحب الملحه الحريري يقول وحق ان نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم وحق ان نشرح شرحا يفهم ها ما ينصب الفعل وما قد يجزم فينصب الفعل السليم انولا فينصب الفعل السليم أنولا وكي وإن شئت لكيلا وإذن وكي وإن شئت لكي لا وإذا يلا أذكر الأبيات أعيد وحق ان نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فينصب الفعل السليم أنولا وكي وإن شئت لكي لا وإذا واضح؟ يعني هذه الأبيات إذا حفظتموها تفهموا أقل شيء معاني أو حكم أن وما هذه الحروف الاربعه آه. واضح ها وحق أن شرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم فينصب الفعل السليم ان ولن كتبت هذا وكي وإن شئت لكي لا وإذا وكي وإن شئت لكي لا وإذا واضح مصطفى طيب ابن مالك ما ذكر لماذا نوعد النجاة الالفيه بالباب كما يقول وبيلا أنصبه وبيلا ابن يقول وبيلا أنصبه وكي كذابئا وبيلا أنصبه وكي كذابئا لا بعد علم والتي من بعد ظن ابن هشام في قطر الندى هذا قطر الندى متن كنا نحفظه ولكنه من ثور وليس من ضهر موجود الان مجرد وحده يعني كان ممزوج مع الشرح المشروح ولكن الان والمتن ولكن الان جمعوه يعني متن وحده يقول وينصب بلان نحو لن نبرح وينصب بلن نحو لن نبرح لن هكذا وهناك متن أخرى لن وهذه المتن إذا تتبعها الطالب في الحقيقة يستفيد منها كثيرا اولا يعرف ما قيل في معاني لن ويعرف أيضا حكم لن ويعرف الفروق, الفروق المعروفة وهذا أهم شيء الذي يعتني به الطالب الطالب إذا شاء ان يكون النحو عنده أن يؤسس ارضيه هناك من يريد مسائل سطحية أما التأسيس يحتاج إلى أن تحفظ الموت وان تحفظ الأصول ومن حرم الأصول حرم الوصول والتأسيس قبل التأكيد فلا بد من هذا ولهذا نقول دائما هذه قواعد تأصيل احفظوها، وكما نقول الأشياء تعرف بحقائقها الأشياء تعرف بأضادها الاشياء تعرف بانواعها الاشياء تعرف بامثلتها ها الاشياء تعرف باحكامها وتقيد به والمقياس يقاس عليه والمسموع لا يقاس عليه المقيس مطرد المطرد يقاس عليه واما المسموع فلا يقاس عليه ما سمع يقام وما هذه كلها هذه كلها ان شاء الله يحفظها الطالب في في الاول إذن تكلمنا في الدرس الماضي على ماذا؟ على أن واليوم تكلمنا على لن وهذا الحرف الثاني الحرف الثالث ثم هو كي كي لأنه بقي لكم أسبوع واحد درس واحد فالإخوة في المدرسة الجامعة سيوقفون الدرس يعني نحاول إن شاء الله إذا سمحوا لنا بدرسين غير هذا الدرس لعل مدير الدرس جمعية الحكمة يسمعنا الآن ويتابعنا لو يضيف بعض الدروس لنتم ماذا النواصل ونتم أيضا الجوازي نتم النواصب والجوازي فإن شاء الله على كم بقي لرمضان ها 16 يوم ها طيب على كل المهم نضيف درس آخر وسنرى شاء الله بعد ذلك ماذا سنفعل هل نجعل هناك دروسا يعني خاصة أو نتابع أو يعني إن شاء الله أو نتوقف المهم على حسب على حسب يعني ما ينبغي أن يتفرغ له الطالب في رمضان من حفظ المTOT ومن قراءة القرآن والاعتناء به وكل ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق ايضا بأحكام الصيام وما يتعلق بالرقائق والزهد والورع ان القلوب تحتاج إلى ذاك كالدواب الدابة إذا لم تجد صياطا لا يمكن أن تمشي بانضباط كذلك في رمضان الناس للأسف بدل أن يستعدوا لرمضان قياما وتلاوة واخلاقا وصدقة يستعدون لأنواع من الحلويات وأنواع من الأكل لهذا للاسف يظهر اننا نحن لا نصوم صيام السلف في المغرب تجد على الخوان ما لذ وطاب وفي السحور ما لذ وطاب فنقلت يعني في الحقيقه نحن عندنا جمع تقديم وجمع تاخير جمع تقديم وجمع تاخير في الصلاه لكن احنا عندنا في الاكل والحمد لله على كل حال ها الاكل الواحد عندما يركع لا يستطيع ان يركع ولذلك يحاول يركع وهو ما ادري هو إيبل الله هو في الركوع ققققش النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يتناول تمرات وكاس من الحليب والماء وبس بس هذا هو الصيام هذا اللي الصيام اللي فيه دواء ولهذا يشكل كثير على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر وأحسنوا الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم الآن الصيام هو مهيج للشهوات فكانت الشكاية تأتيني كثيرا في الحقيقة أنا كنت أتعجب يعني في رمضان الناس يكثرون من الاحتلام ويكثرون من المصائب ويكثرون لماذا؟ لم أعرف المغزى إلا عندما كنت في السجن وكنت مضربا عن الطعام 27 يوما كنا نصول ونفطر على الماء والشاي فقط لا تفكر في شيء هذا وصيه الصيام اللي يتكلم عليه الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يتكلم عليه صيام الذي يفطر صاحبه على ثلاثة ديال التمرات ولا كاس ديال الحليب غير ما غير كم يكمل الحلويات وكم من الاكل اذا هذا شيء اخر صيام اخر هذا لا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم على كل خلينا حتى نوجد النجاح وهذا إن شاء الله إذا بقي إذا وفقنا سيكون في رمضان حول أندى أو ندى في الصيام كيف يكون على كل لدينا الحرف كم؟ حرف ثالث ما هو؟ كي, كي, كي المصدرية كي المصدرية التي تكون عاملة يعني عامله للنصف ما هي؟ ما هي كيل مصدرية التي تكون عامله للنصب؟ الجواب هي الداخلة عليها اللام لفظاً أو تقديرها كيل مصدرية التي تعمل النصب وأن تكون ناصبه بنفسها هي الداخلة عليها اللام لفظاً أو تقديرها من يذكر منكم مثال دخول اللام عليها لفظاً؟ أحسنت لكي لا تاسوا او لكي لا تاسوا ورش ومن يذكر مثال دخول اللام تقديرا جئتك كي تكرمني جئتك قد يقول لك قائل على ان كي التي تنصب لا بد ان تكون مقرونه باللام دخلت عليها اللام واين اللام هنا فتقول اللام هنا مقدرة اللام هنا مقدار هذه هي كي التي تعمل النصب بنفسها طيب محمد سعيد كي التعليليه أنا هي مثل هذه نفس الحكم أم لها حكم آخر حكم ما هو كي تكيل تنصب بأنه من روجه وهذه جواز. انزل؟ انزل قليل. ها عم بتساير؟ كي المصدرية هذه قاعدة. كي المصدرية هي الداخلة عليها اللام لفظا أو تقديره. أما كي تعليلية فلا لماذا لا؟ لانها غير ناصبة بنفسها وانما الناصب ماذا المضمره جوازا الله جوازا ماشي قلت وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت واضح فهمت فهمت محمد المصدرية هي ضابطها هي الداخلة عليها اللام لفظا او تقدير الله مثال لفظي لكي لا تاسو هل دخلت عليها اللام لفظا ملفوظ بها والتقديريه جئتك كي تكرمني فهنا اللام مقدره جئتك لكي تكرمني واين اللام مقدره أما كي التعليلية فلا تنصب بنفسها بل هي تنصب بأن مضمرة جوازا هل ما فهمتم هكذا؟ فهمت مصطفى؟ لعلك كنت نائما استيقظ يا مصطفى الصلاة الخير من النوع الحاصل أن يقال ركزوا معي أن يقال حصل هذا أيضا بأن كي إما مصدري قطعا اما مصدريه قطعا لا شائبه فيها واما تعليليه قطعا واما محتمل لهما حاولوا ان تحصلوا لهذا هذا التقسيم الى كم تنقسم كي الى ثلاثه ثلاث ارفعوا اصواتكم القسم الاول مصدريه قطعا مصدرية قطعاً. مصدرية قطعا مصدريه قطعا او تعليليه, تعليلية, أو تعليلية قطعا او محتمله لهما ما انا محتمله لهما بين ان تكون مصدريه ومحتمله ان تكون تعليليه, تعليلية. اذكروا لي ما هي الاولى هي الداخل هي هي المصدريه قطعا ما ضابطها? هي, هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن هذا ضابطها يا يالهانين سرعة الأولى شو هي الأولى محمد؟ المصدرية المصدرية قطعا ما ضابطها مصطفى؟ المصدرية قطعا ما ضابطها هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن. هي الواقعة هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها مثال ذلك يا محمد سعيد مثال ذلك قولوا تعالى لكي لا, لا ما كانش تما ان هي الداخلة هي الواقعة بعد اللام بعد اللام لكي لي, لي هذه اللام لي كي بعدها ولا قبلها بعدها وليس بعدها أن ما قلنا شي لكي لا أن هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن لقوله تعالى لكي لا تسو هل يصح أن تكون هذه تعليلية؟ لا لماذا؟ لأن التعليلية هي الواقعة بعدها أن يا من سيجيب لانها نصبت بنفسي ولا تحتاج الى ان لا و ما هو الجواب يا قانون اعطينا جواب تونسي ها ها قول اعطينا جواب جزائري يلا يلا هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها يعني. وهل يصح أن تكون تعليلية أم لا يصح الجواب لا يصح لماذا لا يصح لماذا لا يصح كونها تعليلية ها قولوا عندكم جواب ولا نجي لا لا يصح كونها تأليليه لان حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصيح بلا ضروره واضح لا يصح كونها تأليليه لان حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصيح بلا ضروره بلا ضروره اذا شئت تزيد بلا ضروره ال هذه هذا هذا كأنه قاعدة قل سأقسم ولا يصح كون ما قل ولا يصح كونها وتعليلية لا يصح كونها ها تعليلية كيف تعليلية ولا تعليلية كونها تعليليه كونه علاش هذا خبر كون ما. ها ما. تعليلية, تعليلية. ها؟ وان لا يصح كونها تعليليه لان حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصيح بلا ضروره اليه بلا ضرورة إليه واضح قالوا هذه كم هذه الاولى شنو هي الاولى ها شنو هي مصدريه مصدريه قطع الثانيه ما هي الثانيه مصدريه تعليليه تعليلية قطع الأولى مصدريه قطع والثانية تعليليه قطع هذا التفصيل هذا التفصيل أخذناه من شيخنا ولا زلت اذكره فلذلك اقوله لكم كما سمعته منه من فمه الى اذني ولم انساه فلذلك احفظوه احفظوه لعل اذا مت يعني اجد من سينشره بين الناس قل قسمنا كم كي إلى ثلاثة مصدرية قطعا تعليلية قطعا محتمل لهم الأولى التي هي مصدرية قطعا ما ضبطها هي الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن ولا يصح كونها تعليلية لأن حرف الجر لا يدخل على مثله في الفصيح بلا ضرورة إليه هذا كلامه رحمه ما؟ لا اله الا الله واضح الان عندنا الثانيه ما هي الثانيه تعليلي قطعه هذه تعليلي قطعه اعطوني شويه الوقت اشرحها لكم وحق ان نشرح شرحا ها فاذا شئتم ان نشرح شرحا يفهموا وسعوا مدارككم قليلا كي التعليليه تنقسم إلى أربعة أقسام كيف التعليلية تنقسم إلى أربعة أقسام القسم الأول الداخلة على ما الاستفامية الداخلة على ما الاستفامية ها <تسجيل> <تسجيل> قسم الاول ما هو دعم الداخلة الداخلة علامة, الاستفهام علامة الاستفهاميه تعلمون التعليليه اذا حرف حرف جر حرف جر اذا دخل علامة الاستفهاميه ماذا يفعل ماذا يفعل لا يا ابو محمد سعيد وهذه من الضروريات كيف ها ما قرأتم هذا في الجامعة؟ <تصفيق> هذا من الضرورية ينبغي أن يعرفه أي واحد حرف الجر إذا دخل على الاستفهام حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهام ماذا يفعلها؟ يجرها وإذا جرها ماذا يفعل؟ ها؟ بحث الألف يا أيها الذين آمنوا لما؟ وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهائن تقف عما عما الأصل عن ما عما عم. عم. عم يتساءل مما خلق, خلق. اذا هنا ماذا فعلنا حذفنا ها؟ حذفة الألف حذفة الألف وإذا أردنا أن نقف لماذا نقف بهاء السكت هذه تسمى هاء السكت هاء ها السكت فإذن الأولى التعليليه تنقسم الى أربعة يقسم القسم الأول ما هو الداخله كي الداخلة على ما الاستفهاميه كيما كيما وردنا نقف على ماذا نقول كيما كيما بمعنى ايش بمعنى لما؟ بمعنى لما؟ داخل على ما الاستفهاميه كيما بمعنى ايش بمعنى لما أو داخل على ماذا ما المصدرية أو داخل على ما المصدرية آه داخل على ما المصدرية لاحظوا القضية عندنا بيت هذا البيت هذه من الشواهد الشواهد يعني هناك من اعتنى بها والآن أعربت وشرحت في مجلدين موجود عندي حاولوا خذوا عليه ما نظرة وفيه أيضا في مجلد وفي في مجلدين شواهد الش شواهد النحوية فبيت يعني اصبحت بعض الأبيات من الامثال لا تتغير. فعندنا بيت في ما المصدرية إذا دخلت عليها كي ما تعرفونه إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى أو يرجى يرجع الفتى كيما يضر وينفع كيما يضر وينفع كي, كي تعليلي كيما عاملت ولا ما عاملت. شيئا ما نصبت إنما هي لا تنسل. ها هي كأنها حفجر إذا دخلت على المصدرية ما نقول فيها إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع هذا البيت والله شديد وفي نفس الوقت رهيب معنى أن الإنسان خلق لماذا؟ إما للنفع وإما للضر إذا أنت لم تنفع أنت خلقت إما للضر وإما للنفع إذا لم تنفع انت سبه لا, لا, لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره ماذا تفعل؟ ضر وهذا لا يعني أنه يوصيك بالضرار أو بالضر لأحد لا معنى أن أنك أنت لا في خير ولا في شر إذا أنت لن تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع يرجى الفتى للضر وللنفع فالفعل هنا مسبق بماذا؟ لا محمد سعيد الفعل مسبق بماذا؟ ما يش ما وحدها وحدها كيما ما يضر بما المصدرية وكي التي هي حرفه حرف وجر واضح؟ هذا على قول هناك من قال بانها مسبوكة بكي وما كفتها يمسبوك بكي لكن ما كفتها عن العمل فلذلك تقدر قبلها اللام المذكورة قبل اللام فنقول كما قال الشاعر ايضا هذا من الأبيات التي تذكر في شواهد النوحات كي لتقضيني, كي لتقضيني ها هنا نص كي لتقضيني لماذا نصيب هنا؟ لان هناك لا. لا كي لتقضيني رقيه ما وعدتني غير مختلس نعيد البيت كي لتقضيني رقيه ما وعدتني غير مختلس او كي المذكوره قبل ان المذكوره قبل أن أن كذلك يذكرون هناك بيتا من الشواهد أيضا هذه الشواهد يعني الواحد عندما يبدأ في الفهم ويفهم جيدا يرجع للشواهد يستفيد منها كثيرا أو المذكورة قبل ماذا قبل أن ما هو الشاهد الذي يذكرونه فقال أكل الناس أصبحت مانحا فكل الناس اصبح تمانحا لسانك كيما ان تغر وتخدع فكل الناس اصبح تمانحه لسانك مانحا لسانك كل الناس اصبح تمانح لسانك اكل قال كل الناس اصبحت مانحه فقال هكذا هذا من هذا من البيت هذا ما هو فقال النقطتين البيان تفسر ما سيقال من الكلام لا فقال كل الناس اصبحت مانحه لسانك كيما ان تغرى وتخدع كيما ان تغرى مانحه تخدع اعيد البيت كل الناس اصبحت مانحه لسانك كيما كيما ان تغرى وتخدع هذه كي في كل ذلك كلام معنا وعملا كيف في كل ذلك كيف هي كلام معنا وعملا كيف واللام بعدها ماذا نقول فيها لام بعدها كي تقضي ماذا نقول فيها محمد سعيد اللام بعدها ماذا نقول فيها بعدها مؤكدة والنصر بعدها بان مذمره واظهارها في الاخير كيما ان تغر اظهارها في الاخير لماذا ضروره عند البصريه كيما ان تغر وتخدع ايش يعني ضروره عند البصريه وأجاز الكوفيون ماذا اجازوا اظهارها أجاز اختيارا وليس اضطرارا ما هو مثالهم قل مثال كما كان يقول الشيخ ولا الشيخ عياد رحمه الله مثال زنقو اجنبي يعني زنقوي معنى اجنبي غير موجود في شرح الالفيه جئتك كي ان تكرمني جئتك كي أن تكرمني هكذا اظهر هنا ان في الاختيار ولا في الاضطرار في الاختيار وليس في الاضطرار الاضطرار في الشعر يعني كيما أن تغر وتخدع هذا في الضرورة ولا في الاختيار في الضرورة لكن كي أن تكرمني جئتك كي أن تكرمني هذا إيش هو في هذا في الاختيار وهذا مذهب من مذهب الكوفيين. ولهناك ما يؤيده الجواب نعم يؤيده أن إذ مار أن بعد اللام جائز لا واجب يعيد ان اظمار ان بعد اللام جائز لا واجب ويمتنع كونها في ذلك مصدريه اما الاول فظاهر طبعا واما مع اللام لماذا فلان المتصل مع اللام اولى لا هذا لا له اكثر سياتي ان شاء الله في المرحله الثانيه يعني نقول في الاول ظاهر أما مع المسلمه هل يفصل أم لا يفصل بين الحرف المصدري وسرطه الجواب هي يفصل بين الحرف هي هي هي مع هي هي ما هي التي ذكرنا لكم هي هي هي لا يدخل على ماذا؟ على مثله في هي الحرف المصدرية لا يدخل على مثله في الفصيح على كل يظهر أن هذا القسم هذا صعب شوية القسم الثاني خليوه دعكم منه عرفنا كين المصدرية وكيف قسمناها إلى اقسام أربعة وذكرنا أمثلتها وعندنا المحتملة المحتملة لهما يعني كلمحتملة لهم إما مصدرية قطعة المصدر محتملة المصدرية وللتعليلية هذه تنقسم إلى قسمين تنقسم إلى قسمين هذه تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين ما هو القسم الأول؟ المنفردة عن اللام وأن قسم الأول المنفردة عن اللام وأن وهي مثل قوله تعالى كيف؟ كي لا يكون دولة كي لا يكون يعني كي لا يكون دولة هنا ماذا نقول؟ ماذا نقول صار صار؟ تحتمل؟ ما هي هكذا تحتمل اذكرني كيف تحتمل لنقول بأنها تحتمل ونحن سعيد ونقول هذه محتمله واذكرني القسم الأول منفردائش عن اللام وأن منفردة يعني ما تكون مقرونه باللام ولا أن ما قلنا شي لكي لا ولا قلنا أن والسابقة ذكرنا ان أن تكون معها اللام أو أن أو من نافية او من مصدريه هذه أربعة الآن هنا قسماني القسم الأول ما هو المنفردة عن اللام وان اعطينا مثال كي لا يكون دولة ماذا نقول فيها هذه هذه نقول فيها محتمل لهم لكن ما معنى محتمل اذكروا لي إيش معنى محتمل لهم الجواب ركز معي إذا قدرنا قبلها اللام فماذا تكون مصدرية متعللية الان نشوف وش فهمتوا ولا قالون حام. إذا قدرنا قبلها اللام ماذا تكون تعليلية ولا مصدرية مصدرية مصدرية مصدرية واقعة بعد اللام مصدرية آه واقعة آه قبلها اللام قبلها اللام وبعدها نعم ولهذا أقول لكم دائما احفظوا الضوابط واستحضروها إذن هذه نقول فيها إيش مصدرية مصدرية ها؟ مصدرية إذا قلنا إيش كي لا يكون دولة إذا قدرنا قبلها لا فهي ماذا فهي مصدرية أو بعدها أن إذا قدرنا بعدها أن فهي ماذا جاره تليفية جاره والواقع بينهما كقوله ماذا أردت لكيما أن تطير بقربتي أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ممزقة يعني شنا ببيداء بلقع شهد أردت لكيما فهنا ماذا تفعل؟ فلك انت تجعلها جاره مؤكده لله فلك انت تجعلها جاره مؤكده لماذا مؤكده لله ولك انت تجعلها مصدريه مؤكده بئا يلا واضح أردت اردت لكيما انتطر افهم لي هذا البيت جيد اردت لكيما ان تطير لكيما ان تطير هذه لكي محتنلة لهما طيب اذا جعلناها جاره يعني عندما تقول لكيما فلك ان تجعلها جارة مؤكدة لماذا مؤكدة لللام لكيما واضح وأن تجعلها مصدرية الأولى مؤكدة وأن تجعلها مصدرية مؤكدة مؤكدة لماذا؟ بأن بأن وما هو الأرجح هنا؟ ما هو الأرجح هنا؟ ها الأول أرجح الأول أرجح وما هو الدليل على أن الأول أرجح؟ لماذا قلنا الأول أرجح؟ من يقول لي الجواب هو في الحقيقه سبق لكم في الكلام اذا مصدريه يا شيخ لماذا ماذا قلنا الاول ارجح محمد سعيد سبق قبيل يا ها قول سعيد استاذ صمد يا مشايخ سوى قبيل ها ارفع ارفع صوتك ارفع صوتك لا يعني كونها مسبوقه بالله لا جت المعنى او جت قلنا فلك جعلها جاره مؤكده لله ومصدريه مؤكده بان قلنا الاول ما هو ارجح لماذا لماذا الاول ارجح ها لأن لسوق أن بالفعل أن تطير لسوق أن بالفعل ماذا يرجح؟ يرجح النصب مع عدم النصب ماذا سعب صمد؟ يرجح النصب ولا عدم النصب؟ يرجح نصبها ولذلك جعلناها جعلناها للسرعة أو لا وأرجح وأيضا هناك شيء آخر في الجواب ما هو؟ من يجيب له هدية يلا يلا محمد خذ هدية يلا عثمان ها؟ نعم. ها؟ نعم. يلا مصطفى مصطفى بغير يخذ الهدية هو إشباع ناس وغير يخذ الهدية يلا السعب تصمد لماذا؟ لأنه السوق أم بالفعل؟ يرجح هذا النصب ولذلك ماذا قلنا لا لاحظ لكي ما ان تطير ان تطير ان ملتسقه بماذا بالفعل هذا اذا يرجح النصب ولا عدم النصب يرجح النصب وايضا هي ام بابها ما هي ام بابها أنا. فلا تؤكد غيرها هي ام بابها وش الأم هي اللي غتؤكد غيرها ما, يمك... ما يمكن إلا في زمن نحس <تصفيق> فلا يمكن واضح لأن أم لا تؤكد غيرها أم الباب لا تؤكد غيرها طيب حرف الجر ليش هنا طفر هنا دخول حرف الجر أو المصدر على مثله لماذا؟ دخل, دخل هنا حرف الجر أو المصدر على مثله لماذا؟ هذا نقول للضرورة لأنه لا يمكن غيره بخلاف ما مر لكم آنفا هذا للضرورة ومعروف أن الضرورة يتوسع فيها الضرورة يتوسع فيها واضح؟ طيب ولذلك أجمع النحاة على جواز فصلها من الفعل بماذا؟ بلا نافية أو ما زائدة هذا سبق لكم في الأمثلة وامثله به ما وان شئتم اذكروا كيما لا يكون كذا اذكر أي مثل شئت أي كلمة أخرى كيما لا يكون أما في غير ذلك فخلاف قائم خلاف قائم وهل يمكن أن تكون اسما مختصرا من كيفا وفيرفع الفعل بعدها أم لا يمكن هل يمكن هل يمكن أن تكون اسما مختصرا من كيفا وكيف يكون فعله يكون مرفوعا بعدها واضح رحمة كيما تقول كيف كيف كيما تقول كي تجنحون كي تجنحون بالسلم ها؟ كي تجنحون بالسلم وما فأرت قتلاكم ولض الهيجاء تضطرموا ولد الهيجة وتضطرم الهيجة الحرب <تصفيق> يا لماذا رفعت هنا الفعل مع أننا نحن نتكلم عن كي المصدرية التي تنصب بنفسها أو التعليلية التي تنصب بان مضمره الجواز السعب لماذا هنا يالي يا مشايخ لماذا لماذا رفعت هنا هل المنصوب يرفع ها قلت لماذا رفعت هنا لانها مختصره من كيف هي اسم وليس حرف هذه اسم اذا قيل لك كيف يقال كيف تجنحون بالسلم كيف تجنحون بالسلم وما صيرت قتلاكم ونض الهيجاء تضطرم ماذا تقولون نقول كي تجنحون بمعنى كيف تجنحون الى السن كيف تجنحون الى السن وقتلاكم يعني ما اعطاكم ديه ولا زال لا ظل الهيجا تضطر لا الحرب قائمه يقتلون في في ابنائكم فكيف بمعنى إيش كيف هذا لغز نعم كيف يعني هذه كيف مختصره من ماذا اسم مختصره من كيف مختصره من كيف واضح نحن كنا في كي حفرنا بعض الأبيات من أحد المشايخ، في الحقيقة نذكرها كما هي، وجميل كنا نحفظ أشياء على لحنها، والآن يعني كثير من الأبيات حفظناها ملحونة، بعضها غير متجز، ولكن يؤدي المعنى لا قل شيئا بحر كما يقول البعض، لا هذا شيء بحر هذا. هجوم على, على على النحو على الشعر الشعر يحتاج الى بحور البعض يقول شعر ويرسل لك قصائد يقول لك صحيحه هذه القصائد صحيحة. ولا وليتتزن على اي بحر الا على بحر المجال لا تتزن وابيات كيف يقول لك قل الشعر صحيحه والله لا تظل لا هي شعرا ولا شعرا لا هي قصائد ولا عصا على كل يعني كان بعض أبيات كنا نحفرناها في الصغر وهي تقول كي المصدرية التي ستدخل عليها لام التعليلي متصل أو قدرت قبل ولاة للتعليل ان عدمت هذان خدعا للتفصيل تنصيب الأولى مضارعا نفسها والثانية بأن مضمره بعدها وبعد لا كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجود المضمارات هذه طبعا ما فيها كسر فيها ولكن أدت المعنى على كلين باختصار كم ساعة أنا اسمحوا لي أنا متعب مسكوم جدا وأتصبب عرقا ومع ذلك أه؟ أه إن شاء الله قرأنا اليوم لن وذكرنا إعرابها المعروف الجميل وهذا الإعراب جيد احفظوه وذكرنا بعض فوائد بعض لن وذكرنا كي وقسمناها إلى أقسام إلى ثلاثة أقسام مصدرية قطعا والتعليلية قطعا وذكرنا ضابط المصدرية وذكرنا التعليلية بأقسامها الأربعة وذكرنا المحتمل لهما وهي على محتمل لهما على قسمين على قسمين واضح ونقف هنا على إذن وإذن فيها كلام ايضا وأنا متعب ويعلم الله أنني لغى الهيجاء تضطرب ولكن ومع ذلك إن شاء الله لعل الدرس واضح لأنني حاولت أن أبسطه على أنني متعب جدا ولذلك دعاءكم نسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيما ذكرنا لكم كفاية ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم الآن ساعتين إلا 25 دقيقة نعم